لا. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد فينطلقت المرأة وفرغت العدة بحناء أي أختها أو عمتها وخالتها خالتها أو نحوهن لعدم المانع ومن وطي أخت زوجته بشبة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوة فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح أو تزوجهما في عقدين معا بطلا لأنه لا يمكن تصحيهما فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد وعقود معا طيب قسم الثاني من المحرمات وهنا إلى أمد ما معنى إلى أمد؟ إلى وقت إلى زمن. طيب من هن المحرمات لأمت ضابطها هن المحرمات لأجل الجمع طيب. من التي يحرم الجمع بينهم أو من هن التي يحرم الجمع بينهم الأختين نعم والمرأة وخالتها صحيح في الآية وأن تجمع بين الأختين وبالحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها طيب لو تزوج مرأة وعمتها حكم النكاح باطل لأنه منهي من عنه طيب لو تزوج مبانة من شخص مبانة من شخص وبنته من غيرها تزوج مبانة من شخص وبنته من غيرها اما یہ سرطها? ها يتزوج امرأة اطلقها زوجها زوج من اجتا عنها و لезنززز بنت زوجته نخر فيتزوج البنت والمرأة صح? واضح? بين مبانة من شخص و من غيره لو تزوج خالتين لو جمع بين خالتين احسا جمع بين اختين واضح جمع بين خالتي أي ساعه الخاله الثانيه كل واحده تقول الثانية يا خالتي هي تقول يا خالتي, يا خالتي ما يمكن تبلنا في صعب ما ادري يمكن يمكن من نسب ايضا ام من مساله الرضاع بين عمتين يجمع بين عمتين وبين خارثين او بين امرأتين محداهم اما عمة من الاخرى والثانية خارثة للاخرى هذا اسهل جمع بين امرأتين محداهم اما عمة من الاخرى والثانية خارثة هذا اسهل يعني لو تزوج, لو تزوج رجل وابنه تزوج الاب خلال ابق ребят والابن خلال ابنت انت ابوك انت انت طليل أبوك أخذ العم وأنت أخذت البنت وجاء كل واحد منكم بنت أنت جاءك بنت وأبوك جاءه بنت بنتك بالنسبة لبنت بنت أبوك ماذا تصير عمتها وبنت أبوك بالنسبة لبنتك خالتها أي فهمت هذه واحدة العم وواحدة خالة طيب رجل جمع بين عمتين أو بين خالتين أي وصورتها ما صورتها كل واحدة تقول الثاني يا خالتي وذي تقول يا خالتي أو تقول يا عمتي وذي تقول يا عمتي نعم ها؟ ايه؟ تزوج بنت الآخر نعم صحيح لو تزوج رجلان كل واحد تزوج بنت الآخر وأتيا وأتى كل واحد منهما بنته فبنت هذا بالنسبة لبنت الثاني خالها وبنت الثاني بالنسبة لبنت الأول خالها أو ما حهمته رجلان تزوجه كل واحد يزوج الثاني بنته ما بشغار يعني بدون اتفاق هذا تزوج بنت هذا وهذا تزوج بنت هذا وهرد لكل واحد منه بنت فبنت أحدهما بالنسبة للثاني خالها وبنت الثاني بالنسبة لهذا خالها لأنها أخت أمها طيب عمتين ها؟ يعني كل واحدة عمت إلى الثانية سورة تزوج كل واحد أم الآخر كل واحدة تزوج أم الثاني وأتى كل واحد منهما بنت فبنت هذا بالنسبة للثاني أمه وبنت الثاني بالنسبة للبنت الثاني أمه وما تصورت يعني أنت أنا أو إياك. فهمت؟ طيب. صورة كل واحدة خالة الأخرى أن يجمع بين خالتين صورتها أن يتزوج كل واحد بنت أخرى وتأتي, و... وتأتي كل واحد منهما ببنت فبنت هذه خالة وبنت هذه خالها بنت آخر وصورة العمتين أن يتزوج رجلان تزوج كل منهما أم الآخر هذا أخذ أم هذا وهذا أخذ أم هذا وأتى كل واحد منه بنت فمنت الأول بالنسبة للثاني عمه بالنسبة للبنت الثاني وبنت الثاني بالنسبة للبنت الأولى عمه لها صورة نقعة يعني مثلا الإنسان لو, لو أن أخاه من أمه تزوج أم أبيه أخوك من أمك تزوج أم أبيك وأتت ببنت, ببنت هذه البنت بالنسبة لك ما لا تصير أنت أنت وصل لها عم وهي عمتك هي عمك وانت أمها ولو أن أختك من أبيك تزوجها أبو أمك أبو أمك تزوج أختك من أبيك فأنت خالها وهي خالتك وإلى أتي أبي بنت أنت خال لها وهي خالة لك العقول ما. ما بعد الصحة هذه الصحة هذه يلغز بها يقول ولي خالة وأنا خالها ولي عمة وأنا عمها فأما التي أنا عمها فإن أبي أمه أمها أبوها أخي وأخوها أبي ولي عمة ولي خالة هكذا حكمها كيف أبوها أخي وأخوها أبي واضح واضح لي يعني لو كان لك أخ من أم سورة أخ من أم أخوك من أمك تزوج أم أبيك وأتي ببنت البنت هذه بنسبة لك ها؟ عم بنت هذه أنت عمها وهي عمتك لماذا كانت عمتك؟ لك اخطبك لك اخ من الام اخ من الام تزوج ام ابيك اخذ امك واتت واتى ببنت البنت هذه انت عمها وهي عمتك انت عمها ليس لانها اخت ابيك اخت اخت من امك بنته بنت اخوك لابيك والعكس الذي يقول خاله هون تخال لو ان اختك من امك تزوجها ابو امك وادت ببنت انت خالها لانها اخت لامك وهي خالتك لانها اخت لامك اختك من امك تخلط ويقول وأنا خالها ولي عمة وأنا عمها فأما التي أنا عمها فإن أبي أمه أمه أبوها أخي وأخوها أبي ولي خالة هكذا حكمها وشاء السؤال عم وقالة شو عم, عم يعني تكون خالتين أو عمتين أو عم وقالة مثل أنت وأبوك تزوجت تزوجت نكحت امرأتين ابوك اخذ الام وانتخذت البنت احدهما الاخرى هذه أحد واقع كثير موجودة موجودة كثير اذا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها او الجمع بين الاختين حرام وكذلك مثله الجمع بين العمتين او الجمع بين الخالتين ففي المثال لو ان رجل زوج تزوج كل منهم بنت الاخر واتت لكل منهما بنت فلا يجوز لرجل أن يتزوج أن يجمع بين البنتين لأنه جمع بين عمتين جمع بين عمتين واضح؟ يجمع بين عمتين طيب هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنتي عمه؟ بنتي بنتين عمه؟ بنتين لا يجوز لا في التفصيل فصل ان كان بنتي إن كان ابوهما واحدا حرم لانهم اخوات وان لم يكن ابوهما واحدا جاز فهمت فلي الان مثلك عمك لك عمين أم محمد وعلي محمد لو بنت وعلي لو بنت بنت محمد وبنت علي ايش فانا تجمع بينهم وكذلك جمع بين بنتين خالته. بنت خالته نقول إن كانت الخالة واحدة إن كانت الأم واحدة فهو حرام لأنهما أختان وإن كانت كل أم من مستقلة فلا يحرم الجمع فلا يحرم طيب ثم قال الموالف رحمه الله فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن إن طلقت المرأة وفرغت العدة طلقت مرأة وفرغت من عدتها فلو أن رجل تزوج امرأة في خباله امرأة ولها أخت, ولها اخت طلق زوجته التي هي في خباله وخرجت من العدة ففي هذا الحال يجوز له أن يتزوج الأخت يجوز له أن يتزوج الأخت ولهذا قال إن طلقت المرأة وفرغت لا من الطلاق وأن تفرغ ايش من العدة قال أبحنا أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحو لعدم المانع لأن المانع هنا لأجل الجمع وليس هنا جمع لأن الأولى قد بانت منه يعني الزوجة الأولى قد بانت منه طيب ثم قال رحمه الله ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنى حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة من وطئ أخت زوجته يعني رجل واطئ أخت زوجته بشبهة أو بزنى زنى بأخت زوجته فإنه فإن أخته تحرم عليه فإن زوجته تحرم عليه حتى تنقضي عدة المزني بها لماذا؟ لأنه حين يكون جمع بين أختين والمذهب كما تقدم أن الوطء الحرام كالوطء الحلال في التحريم كالوطء الحلال واضح ولا طيب واضح وهذه أحد مسائل أحد المسائل هذه المسألة التي تجب فيها العدة على الرجل على كلام من فقها تجب فيها العدة على الرجل أن من وطئ أمرأة بشبهة شبهة أو بزنا حرمت عليه أختها حتى تنقضي عدة الموطوءة حتى تنقضي عدة الموطوءة واضح هذا لا طيب المسألة الثانية مما تكون فيه العدة على الرجل لو طلق نهاية عدده إذا طلق نهاية عدده فلا يجوز له أن يتزوج بدلها حتى تخرج المطلقة من العدة يعني مثل الرجل له أربع نساء طلق الرابع طلق واحدة أراد أن يتزوج مرأة جديدة خامسة خامسة يعني باتبار العدد يقول لا يجوز له أن تزوج حتى تخرج المطلقة من العدة لماذا؟ لأنه لو تزوج وهي في العدة كان قد جمع بينه خمس نساء لأن العدة من آثار النكاح ومن علاق النكاح ومن علاق النكاح واضح عليه طيب مسألة هذا فيما يتعلق بالنكاح هناك مسائل أيضا فيما يتعلق بالملك ملك اليمين لو ملك أختين لو ملك أختين معنى. يعني رجل اشتراء اختين فلاه أن يطأ أيهما شاء لاه أن يطأ هذه أو يطأ هذه بتسري. بتسري فإن وطئ أحدهما, أحدهما أو إحديهما حرمت عليه الأخرى حرمت عليه الأخرى متى تحلله الأخرى يقول حتى يزيل الأولى من ملكه ببيع أو هبة فلو أن رجل مثلا في السوق اشتراء متين وهما أختان اشتراهما للتسري نقول يجوز لك أن تطأ هذه أو هذه أنت بالخيارة لا. إن وطئت رقم واحد حرمت عليك رقم اثنين طيب وطئ رقم واحد هي. الأولى هذه نقول لا يجوز لك أن تطأ الثانية حتى تخرج الأولى ذي رقم واحد من ملكك إخراجا ببيع أو هبة أو عطق أو أولا ذلك واضح؟ <تصفيق> لماذا؟ لا؟ لأنه حينئذ يجمع بينما أين يجمعوا ماءا في رحمين يعني محرمين واضحة الآن واضحة مسألة الثانية لو أنه ملك أخت زوجته هذه مسألة الرابعة لو ملك أخت, زوجته. ملك أخت زوجته فلا يجوز له أن يطعها معلوم أنه يطعها حينئذ بالتسري أو بالنكاح بالتسري لا يجوز له أن يطعها حتى يفارقه أختها بطلاق بطلاق بائن طلاق بائن واضح؟ فهذه أربع مسألة هذه هي المسألة الأربع التي قالوا إنها تجب فيها العدة على الرجل تجب فيها العدة على الرجل وللقد يتصور أن الرجل تجب عليه العدة في مسائل الأربع أقول ما, لها... ما في خامسة مسألة الأولى فيما يتعلق بالنكاح <تصفيق> وهي إذا واطئ أمرأة بشوفة أو زناء حرمت عليه أختها حتى تنقضي عدتها والمسألة الثانية ما هي إذا طلق نهاية عدده إذا طلق نهاية عدده كما لو كان عنده أربع نسا فطلق واحدة فلا يدوز له أن يتزوج بدلها حتى تخرج المطلقة للعدة هاتان في النكاح في ملك اليمين لو ملك أختين وهي المسألة الثالثة إذا ملك أختين فله أن يط أيهما شاء لكن من وطئها تعلق الحكم بها لا يدوز له أن يطأ الثانية حتى يخرج الموطوء عن ملكه بأي شيء ببير أو هبا أو عطق أو, أو غير ذلك والمسألة الرابعة والأخيرة إذا ملك أخت زوجته رجل متزوج امرأة وبالسوق شاهد أخت زوجته تباع يحرج عليه من يشتري الآمة من يشتري الآمة فاشتراها يتسراها هل يجوز له من لا حتى يفارق الأخت للزوجة هذه بطلاق بائن بيننا الصغرى أو بيننا الكبرى واضح هذه مسائل احفظوها لأن هذه يندع أن تجدها مجتمع مسألة وجوب العدة على الرجل هذه أربع مسائل تجب فيها العدة على الرجل ليس لها ثم قال المؤلف رحمه الله وان تزوجهما اي تزوج الاختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح أو تزوجهما في عقدين معا بطل إذا تزوج الأختين في عقد واحد ويتصور ذلك بان يقول الولي ولي انسان عنده ابنتان فقال لشخص زوجتك بنتي فقال قبلت هنا النكاح وقع في عقد واحد وهذا واضح ما طيب. أو في عقدين في عقدين إذا وقع النكاح في عقدين وهذا لا يتصور إلا في الوكالة لا يتصور إلا في الوكالة بأن وكل الزوج من يقبل له النكاح من يقبل له النكاح ووكل الولي ولي المرأة من يزوج البنت فهمت يعني رجل عنده ابنتان فاطمة وزينب مفهوم؟ طيب. الرجل هذا الزوج باعتمار ما سيكون سي... أراد أن تزوج البنتين في عقدين تزوج البنتين في عقدين والصورة ذلك يقول صورة ذلك أن الولي ولي المرأة له أبوها يزوج الزوج مباشرة الولي مقابل من الزوج الزوج قد وكل شخصا يقبل له نكاح الثاني زينب والولي قد وكل شخصا يزوج بنته زينب وهما في المجلس قال الولي زوجتك بنتي وداك في ان واحد جاء زوجتك بنت موكلي فقال جميعا الزوج اصالة عن نفسي قبلت وقال الثاني الوكيل نيابة عن موكلي قبلت هذه صورتها واضح بلاك وإذن صورة العقد الواحد واضحة أن يقول زوجتك بنتي أما صورة وقوعهما معا في عقدين معا. يقول معا احترازا مما لو تقدم وتأخر لو تقدم أحدهما بثانية لو قلت زوجتك فقال قبلت وبعد ثانية واحدة قال الثانية قبلت هنا المتأخر باطل واضح لكن المؤلف يقول معا يعني التاء انتهت التاء عند هذا قبلت جميعا هذه صورة المسألة هنا تتصور في الوكالة فيما إذا وكل الزوج من يقبل له النكاح ووكل الولي من يزوج بنته من يزوج بنته وفي مجلس العقد قال الولي زوجتك بنتي فقال قبلت وفي هذه الأثناء وكيل الولي يقول لوكيل الزوج زوجتك بنت موكلة فقل قبلت قوله زوجت تخرج جميعا وقبلت تخرج جميعا وهذه وإن كانت نادرة لكن الفقهاء يصورونها يصورونها طيب يقول في عقد أو تزوجهما في عقدين بطلا لماذا؟ قال لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى تزوجهما في عقدين معا ما يمكن هل نصحح نكع فاطمة أو نصحح نكع زينب نقول هنا لا ما يمكن نصحح نكع هذه أو نكع هذه <تصفيق> لماذا لا؟ لأنه لا مزية لواحدة منهما على الأخرى ولا يمكن أن تتأتى القرعة هنا القرعة هنا ما يمكن قالوا لأن القرعة إنما تأتي في الأموال الأموال وأما مسألة الفروض فلا تتأتى القرعة إلا في مسائل طلاق إذا طلق واحدة وأنسيها هذه مسألة ثانية لكن في هذه المسألة يقول لا تتأتى القرعة القرعة على المذهب محصورة في مسائل فيما يتعلق في النكاح الفروج ما فيها قرعة, قرعة. طيب يقول وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود عقد أو عقود تزوج خمسا تزوجهما في عقد واضح هذا إنسان رجل وصيء على بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان, وبنت فلان, وبنت فلان, وبنت فلان فقال زك الله خير زوجني هذه البنات قال زوجتك زوجتك وهي لأن خمس معلوم أن النكاح العدد المباع في النكاح كان أربع أربع فهنا لا مزية لنكاح واحدة منهما على الأخرى يعني مثل ما وقع النكاح لنتزوج الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة لو كان كذلك نقول نكاح الخامسه هو الباطل هو الباطل لكن هنا قال زوجتك عنده يعني ولي عنده خمس بنات خمس بنات بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وليهن او وصي او وكيل فزوج رجلا تونا جمع بين خمس في عقد طيب في عقود بالوكاله ايضا وتتصور في الوكاله باني وكل الزوج الزوج قال أنا أبا تولى نكاح فلانها الأولى وكلتك يا فلان تزوج تقبل لي من فلانة وانت يا فلان تقبل من فلانة وأربعة فلان وكلاء أربعة وكلاء له واضح؟ وأربعة أولياء هو تزوج مباشرة من الولي الأول ووكلاءه الأربعة قبلوا له النكاح من أربعة الأولياء في آن واحد كلهم صرفين على الهدار زوجتك قال قبلت واضح هذه في عقود يعني ما يمكن لها كذا مسألة في عقود ما يمكن لها كذا لأننا لأن لاحظ في مسألة في عقود لو تبين أن أحد, أحد العقود هذه متأخر ها؟ بطل طيب قال فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط إذا تأخر أحد العقدين مثل قال زوجتك بنت فاطمة ثم بعد دقيقه تزوجتك بنتي زينب يا زوجتك بنتي فاطمه قال قبلت قال زوجتك بنتي زينب أيهم الذي يقبل نكاح الثانيه زينب لماذا قالوا لي هو الذي حصل به الجمع هو الذي حصل به الجمع فيكون هو موردا النهي يكون هو مورد النهي فالنهي إنما ورد على العقد الثاني والا العقد الاول عقد الانفراد لا أثر له واضح مفهوم الآن لو قلت زوجتك بنتي فاطمة العقد الآن حكمه صحيح حكمه صحيح طيب بعد قيل قلت زوجتك بنتي زينب تلق نقول الثاني العقد الثاني باطل لماذا لأنه هو الذي حصل به الجمع لو لا العقد الثاني ما جمع ما حصل الجمع يعني العقد الأول عقد الانفرادي ونضر ذلك نضرب لكم مثال مسألة العينة مسألة العينة لو باعه،, لو باعه شيئا بثمن مؤجد أنا بعتك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة العقد الآن صحيح إذا رجعت إليك واشتريته واشتريته منك بثمانين الآن ما الذي أفسد هذا العقد الشراء الثاني لكن يقول يفسد في مسألة البيئة يقول يفسد الأول لأنه وسيلة إلى الثاني لكن هنا في النكاة ليس وسيلة لأنه يجوز, يجوز النكاة طيب يقول لأن فإن تأخر أحدهما أنتظر أي أحد العقدين باطلا متأخر فقط لأن الجمعة حصل به طيب ثم ذكر المعلف مسألة بعد قال وإن جهل أسبق العقدين فسخا نذكرها طمرنا مسألة لكن يأتي إليها إن شاء الله قال وإن جهل أسبق العقد. الآن العقود لكي لا تعلق الآن الجمع بين الأختين إما أن يكون في عقد واحد فالحكم أنه يبطل يبطل وإما أن يكون في عقدين مرتبين فيبطل المتأخر دون ومتقدم في عقدين. وإما أن يكون في عقدين معا فيبطل واضح؟ الجن بين, بين الأختين بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها إما أن يقع ذلك في عقد واحد يقول زوجتك بنتي فالحكم باطل النكاح باطل سورة ثانية أن يكون في عقدين معا فيبطل النكاح فيهما جميعا لأنه لا مزيتا ليهداهما على الأخرى طيب الصورة الثالثة أن يقع في عقدين أحدهما متأخر عن الآخر في هذا الحال يبطل نكاح من المتأخر الثالث طيب الصورة الرابعة أن نجهل السابق أن يجهل أنا لم أقدمت هذا لأجل أن نتعلق إذا جهل العقد السابق مثل وقع النكاح ولا نعلم هل الأول سابق أو الثاني سابق أو هما معا ما ندري قال المؤلف إذا جهل أسبق العقدين فسخاء كيف المؤلف العبارة الدقة لم يقل بطلا كالفسخاء واضح لم يقل بطلا لأنه لأن لو عبر بقوله بطلا لكان معنى ذلك أن أحدهما وقع إما أنهما وقع معا أو أحدهما وقع قبله الآخر لكن قال فوسخة وإنما عبر بفوسخة لأنه ما ندري هل العقد هنا الجنب بينهما وقع في عقد أو في عقدين مرتبا أو معا واضح الفرق أو لا يعني لماذا عبر بقول فوسخة ما قال بطلا لأنه قال بطلا لكن مع ذلك إن أحدهما متقدم لكن قال فوسخة لأنه فسخنا العقد لأنه ما ندري هل أحدهم متقدم على الآخر أو غير متقدم والذي يتولى الفسخ من؟ الحاكم يتولى الفسخ الحاكم قال ولي إحداهما نصف مهرها بقرعة لإحدى الزوجتين نصف المهر بقرعة الآن من ضلق امرأة قبل أن يدخل بها ما الواجب؟ ها؟ نصف المهر هنا أحد النكاحين صحيح لكن لا نعلم أيهما الحكم نقول يفسخ النكاح أولا يفسخ النكاح والذي يتولى فسقه الحاكم انتهينا فسق النكاح المهر نقول المهر لإحداهما لكن لا بعينها كيف نصنع القرعة هنا أتت القرعة لأن هذا من باب الأموال فيقرع بينهما فأيتهن خرجت لها القرعة صار المهر لها والثانية ليس لها شيء الثانية ليس لها شيء واضح؟ طيب فيه لو تبين فيما بعد لو قدر أنه تبين فيما بعد أن إحدى النكاحين متقدم على الآخر وأن المتأخرة هي التي صار من حظها القرعة وجهها نصف المهر وما تصورت المسألة يعني رجل مثلا تزوج فاطمة وزينب وجهن السابق ماذا نصنع؟ نقول يفسخ النكاح يفسخ النكاح ويقرع بينهما بالنسبة للمهر خرج... خرجت القرعة لفاطمة أخذت نصف المهر تبين فيما بعد أن فاطمة نكاحها متأخر عن زينب هنا الصحيح ما هو نكاح, نكاح زينب صارت نكاح فاطمة باطن هل ترجع هل هنا في هذا الحال يرجعه بالمهر عليهما جميعا ها؟ أو ترجع زينب على فاطمة نقول في هذا الحال يقول بعض العلمان أن زينب ترجع على فاطمة لأنه تبين صحة نكاح زينب وبطلان نكاح فاطمة, نكاح فاطمة. واضح هذه إن إذا تبين أنهما وقع معا قالوا في هذا الحال يرجع الزوج على من أخذت المهر لأنه تبين بطلان النكاح ها؟ يأخذ المهر ثانية الآن لاحظوا مسألة الجهل إذا جهل أي العقدين أسبق ما درسنا أولا يفسخ بالنسبة للمهر ها يقرأ بينهما وانتهت المسألة طيب لو تبين فيما بعد لو تبين أن إحداهما نكاحها متأخر والتي نكاحها متأخر هي التي صار من حظها المهر فإن المتقدمة التي نكاحها سابق ترجع على على المتاخر على المتاخرة طيب لو تبين ان النكاحين وقعا معا نقول هنا يرجع الزوج لماذا لانه تبين بطلان النكاح والنكاح الباطل لا يجب المهر الا إذا دخل بها وهنا لم يدخل بهن لم يدخل بهن فيرجع الزوج على من اخذت المهر مفهوم الان طيب نعم شو يقرأ. في أي في اي, أي مساله سابقه خلاص صار عقد نكاحه ما نعلمي السابقه لابن الله لا لا ما يمكن تقولها. لا لا هذه هدف ليست اموال يقولون ما, ما ما تمشي لا لا حكم الحاكم فسخ لكن يقول لو فسخ لو فسخ النكاح يدوز له وبعد الفسخ يتزوج واحده منهم لماذا لان مفسوخه لا عده عليها يدوز مباشره لو قال الحاكم فسخت النكاح وليها جنبه قال زوجته قال قبيلت يخرج من المحكمة بزوجته نعم. ومن ذلك نحمرتين صحبه الأول وإياه ما شاء فتحرم بأدوه الأخرى حتى يحرم الموطوعة بإخراج عمك أو تزويد بعد استبراء وليس لحرم أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين تحرموا ما تدت من الغير من قوله تأهلا ولا تأذموا عقد النكاع حتى يبلغ الكتاب أجلا وكذب المستبرات من غيره لأنه لا يؤمن من تكون حاملا فيفضل الاختلاط من الله واشتباس عن ساب وتحرم الزانية ولا زان وغيره حتى تتوب وتنقل من عدتها قوله تعات والزانية لا ينكيحها إلا زان ومشرك وتوبتها أن ترود فتمثنع طيب ثم قال الموالد رحمه الله أو وقع العقد في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية إذا وقع العقد في عدة الأخرى كما لو كان له زوجها فطلقها طلق زوجته ثم تزوج أختها وزوجته ما زالت في العدة ففي الحال النكاح باطر لماذا؟ لأن هذه المعتدة زوجته معتدة لا يخلو إما أن يكون طلاقها إما أن يكون قد طلقها طلاقا رجعيا وإما أن يكون قد طلقها طلاقا بائنا فإن كان طلاقها رجعيا فهل زوجة فهل زوجة لأن الرجعية في فقم الزوجات وإن كان الطلاق بائنا وإن كان الطلاق بائنا كما لو كان آخر ثلاثة طليقات أو طلقها دون الثلاث وخرجت من عدة فقالوا إنه أيضا لا يصح لأن علاقة الزوج إلى الآن ما زالت موجودة وآثار النكاح ما زالت موجودة لدريد وجوب العدة واضح الآن أي رجل لها امرأة طلقها هل يجوز امرأة المرأة في العدة هل يجوز أن تزود اختها هذه مطلقة لا ليس؟ لأن هذه المطلقة إما أن تكون رجعية الرجعية زوجة رجعية زوجة ولا حكم زوجات إلا أنه لا قسم لها وإما أن تكون هذه المطلقة بائلا بائلا فهي ليست زوجة ولكن علق النكاح وآثار النكاح ما زالت موجودة لأن هذه العدة لمن لهذا المطلق لهذا المطلق لقل تنتظر حتى تخرج من العدة طيب قال في عدة أخرى وهي باعل أو رجعية بطل, يعني بطل النكاح الثالث وهذا هو المذهب المذهب أن الرجل إذا تزوج أخت معتدته في عدتها فالنكاح لا يصح بل لا بد أن تخرج المعتدة من عدة من العدة ثم يتزوج ثم يتزوج وقال بعض العلماء إنه إن له أن يتزوج في عدة الأخرى إذا كان الطلاق بائنا إذا كان الطلاق بائنا بحيث لا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد لا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد والقول الثالث في هذا المسألة قالوا إن كان الطلاق بائنا بثلاث, كان الطلاق بائناً بثلاث. فإنه يجوز له أن يتزوج أختها ولو كانت في العدة لماذا؟ قالوا لأنه لا يملك أن يرجع على الأخت لأن الطلق بائن, لأن الطلق بائن. قالوا ومثل ذلك الملاعنة الملاعنة لو أن رجلا لاعن زوجته لاعن زوجته فالملاعنة فرق بينهما تعتد بكم ثلاث حيضا يجوز له أن يتزوج أختها ولو كانت زوجته السابقة التي لاعنها في العدة. لماذا؟ لأن اللعان فرقته فرقة أبدية ما يمنف الرتو فصار الآن الأقوال إذا تزوج أخت زوجته أو من يحرم بين زوجته وبينها الجم في عدتها ففي المسألة ثالت أقوال المذهب لا يجوز حتى تخرج من العدة سواء كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى والقول الثاني أنه يجوز أن يتزوج إذا كانت البينونة صغرى يعني إذا كانت بائنا بينونة صغرى بحيث لا يتمكن من مراجعتها إلا بعقد والقول الثالث أنه يجوز إذا كانت بائنا بثلاث بائنا بثلاث لماذا؟ قالوا لأنه في هذا الحال لا يملك مراجعتها أو الرجوع إلى زوجة السابقة حتى بالعقد متى يتمكن الرجوع إذا تزوجت بآخر طيب فعلى هذا نمثل لو أن رجل طلق زوجته رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وخرجت من عدة هل يجوز أن تزود أختها على المذهب ها؟ يجوز يجوز على كل الأقوال طلق زوجته وخرجت من عدة يجوز طيب طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهي في العدة هل يجوز أو لا على المذهب لا يجوز حتى تخرج من العدة, حتى تخرج من العدة طيب رجل خالع زوجته خالعها والمختلعة على المذهب أيضا تعتد لا تحيير هل يجوز له أن يتزوج أختها وهي في العدة على المذهب لا وعلى القول بأنه إذا كان الطلاق باينا بينهم الصغرى يجوز فلاه ذلك يقول يجوز على القول الثاني دون القول الأول ودون القول الثالث طيب. يقول رحمه الله يقول في عدة الأخرى الثاني بطل بطل الثاني لألا يجتمع ماءه في رحم أختين أو نحوهما قال وإن جوه لأسبق العقدين فسخة أسبق وليعداه من نصف مهرها في قرآة ثم قال ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح من ملك أخت زوجته ونحوها صح صح, صح الملك صح الملك واضح طيب ولا يطعها من المملوكة الثانية حتى يفارق زوجته لمن أخت زوجته صح الملك ولا يقال إن الشرى هنا فاسد لأنه جمع ولهذا قال ولا يطأ حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها مثاله رجل تحته زوجة شاهد في السوق أخت زوجته تبع فاشتراها فهنا لا يدرز له أن يطأ أخت زوجته حتى يفارق زوجته عديئة الخلاف السابق هل يكفي أن يطلقها طلاقا بائنا بيننا الصغرى أو لا بد أن تكون فرقة إذا كانت العدة موجودة هل لا بد أن تكون الفرقة بين الصغرى أو بين الكبرى على الخلاف السابق <تصفيق> طيب ثم قال ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيه ما شاء وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج من ملكه أو تزويج بعد استبراء هذا أيضا المسألة من مسائل قال قالوا تجد فيها العدة إذا ملك أختين صح الملك ودخلت في ملكه لكن لا يجوز له أن يطاء واحدة وله أن يطاء أيهما شاء أيهما شاء فإذا وطع واحدة منهن تعلق الحكم بها من مثل على خففين واضح؟ طيب تعلق الحكم بها الثانية غير الموطوعة لو أراد أن يطاءها نقول لا يجوز أن تطاءها حتى تفارق الموطوعة حتى تخرجها عن ملكك الإخراج عن الملك كيف؟ ببيع أو عطق أو هبة أو هبة طيب هنا إخراج عن ملكه إذا قلنا ببيع أليس قد نهي عن بيع ذوة الرحم التي لو كانت إحداهما ذكراً والأخرى ومثى حوما تفريق بينهما كيف؟ أيه لا عند القاعد يقول من ملك ذا رحم من ملك ذا رحم بحيث لو قدر أن إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرمت تلاقع بينهما لا يجوز أن يفرق بينهما ببيع فاهمين فاهمين يعني أنت مثلاً لو ملكت أم وبنتها أم وولدها ما يجوزك أن تبيع الأم لوحدها والابن لوحده إما أن تبيعهما جميعاً وإما أن تبقيهما جميعاً كذلك لو وهبتهما فما الجواب عن قول المولف حتى يحرم الموقوعة بإخراج من ملكه وإذا أخرجها من ملكه فقد فرق بين أختين من ذوة الرحم نعم نعم صالح نعم الجواب, الجواب إذا كان صغيرا بعض العلماء حملت تفريق بين المملكين فيما إذا كان صغيرين وأما إذا كان بلغين أو من من تطأوا يطأ مثله أو يطأ مثلها فلا يضر لماذا؟ قالوا بأنه في هذا الحال كان بالغا فقد يعني لم يحتاج إلى أحد أن يتولى أمره بخلاف الصغير مثلا إذا ملك الإنسان امرأه ولها ولد صغير طفل صغير فإن هذا الطفل يحتاج إلى من يقومه برعايته بخلاف البالغ ومسألة فيها خلاف قال العلمة تمسك بظاهر الحديث وقال لا يجوز التفريق بين الواردة وولدها أو بين ذوي الرحم بحيث لو قدر ان احداهما نكرا والاخرى انثى حرم التناكح بينهما بنسب او رضاع حتى لا حتى لو كان بالغين حتى لو كان طيب يقول حتى يحرم الموضوع باخراج من ملكه وخراج الملك يكون ببيع ويقول بهبه ويكون بعتق في شيء اخر الوصيه ما يصلح الوصيه انما تثبت بعد الموت الوقف بالعطيه والهبه حكمه واحد يعني يخرجها عن ملكه ببيع او اس ومثلها العطيه أو ا او وقف هل تخرج عن ملكه لو اجرها ها ليس. ما يجوز ما يجوز تاجر ها بس ها اذا جاء قال اجيرني يجوز, يجوز غير طيب جره جائز اصل مساجد المحرم مساجد المحرم ما يجوز اجاره رجل ولا امراه طيب هل يجوز لو اقرضها لا يصح القرض على منها لو اقرضها لم يصح القرض لان القرض ما صح بين لا يصح في بني آدم لماذا قالوا لأنه لم ينقل وليس من المرافق ويفضي أن يقتل غامة فيطأوا هذه عين المسألة طيب ثم قال رحمه الله بإخراج عن ملك أو تزويج بعد استبراء يعني هذه تضاف إلى مسألة إخراج عن الملك لأنها إذا تزوجت فإنه لا يتمكن من وضعها لا يتمكن من وضعها طبعا طيب يقول بعد استبراء الاستبراء هو طالب ضراءة الرحم طالب ضراءة الرحم والاستبراء خاص على المذهب في الإيماء فقط في الإيماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبع يارطاس نهى أن تغطى حامل حتى تبى ولذا تحيظ حتى تحيظ حتى تحيظ فالاستبراء على المشهر أن المذهب خاص بمن؟ خاص بالمملكة ولهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كل امرأة مفارقة كل امرأة فارقها زوجها ولا يملك أن يرتجعها لا يملك عليها الرجوع فإنها تستبرأ بحيضة تستبرأ بحيضة وخص من ذلك المطلقة ثلاثا مطلقة ثلاثا فقال إن المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة يكفي أن تستبرأ بحيضة لماذا؟ قال لأن العدة هنا إنما وجبت لمعرفة برعة الرحم وهذا يحصل بحيضة واحدة. بحيضة واحدة هذا واحد وأيضا قال إن, العدة إن العدة في إنما وجبت المرأة لتطويل المدة هنا تعتج بثلاث حياض على ذلك لتطويل المدة لان الزوجة في خلال هذه المده قد يندم ثم يراجع والمطلقه ثلاثه لا يملك زوجها أن يراجعها إلا بعد ان تنكح زوجا غيره بعد ان تنكح زوجا غيره فلما كان المعنى الذي من أجله سرعه العده منتفيا فيما اذا كانت المطلقه ثلاثه قال انه يجوز أن يتزوج المرأة متى أن إن قال انه رحم قال انه ان المطلقه ثلاثه تستبرع بحيظة وقد علق القول بذلك رحمه الله قال إن لم يمنع منه الإجماع إن لم يمنع منه إجماع فإن كان إجماع فالعبرة بما دل عليه إجماع فهمتم الآن؟ يعني الآن عند الشيخ رحمه الله المذهب كما سبق أن الاستبراء خاص بمن؟ بالإيماء وعند الشيخ الإسلام أن الاستبراء يكون في كل فراق لا يملك فيه الزوج أن يرجع إلى زوجته كالمطلقة ثلاثة ونص على هذا لماذا؟ قال أولا أولا لأن العدة إنما شرعت عدة ثلاثة خيار إنما شرعت تطويلا للمدة لأنهم في خلال هذه المدة قد يندم الزوج ثم ثم يراجع هذا واحد وثانيا أن العده شرعت لمعرفة براءه الرحم وهذا حاصل بحيضه واحدة هذا يحصل بحيضه واحده فهو هذا هذا القول وعلق القول به قال ان لم يمنع منه اجماع وقد نقل صاحب الاختيارات دعلي رحمه الله نقل في الاختيارات القوله عن ابن اللبان ان ابن اللبان قال بهذا به القول وعلى هذا فلا يكون في المساله اجماع اجماع طيب ثم قال رحمه الله وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع لقوله تبارك وتعالى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع مثنى وثلاثة وربع هذا من القرآن ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان لما أسلم وله عشر نساء قال أمسك منهن أربعا أمسك منهن أربع وهذا إجمع اتفق أهل السنة والجماعة على أن المرأة على أن الرجل ليس له أن يتزوج بأكثر من أربع نساء وخالف في ذلك الرافضة قال في ذلك الرافضة فهم يرون أنه يجوز للرجل أن تزوج أيش تسع وبعضهم قال ثمانية عشر يعني يقول مثنى معدون عن اثنين اثنين مثنى وثلاث مربعه مثنى 2-2 كم؟ 4 و 3-3-3-6 6-4-10 و 4-4-4-8 8-10-18 بعض الطوائف الرافضة يرون أنه يجوز و أن يتزوج كم؟ بـ 18-10 لأنهم قالوا مثنى و 3-4 بالقول الأول التسع استدلوا مثنى و 3-4 2-3-5 5-4-4 9 ودولك ضعف العجد فهمتوا الحين؟ باقي البعض الرافضه اخذت الظاهر فقال مثنى وثلاث ورباع يعني ثنتين وثلاث واربعه 2 و3 5 5 بعضهم لا صار عندهم ثق قال جا معدول عن ثنتين ثنتين 2 وثلاث معدول عن ثلاثة 3 6 ورباع معدول عن 4 و فالمجموع ثمانة عشر طيب ولكن بعض الصوفية أيضا بعض الصوفية صار أشد من, من, من الطافق يوجد الآن صوفية في بعض أفريقيا يتزوج خمسين أمرأة بعضهم يتزوج خمسين تعرف أحد منهم ها؟ موجود في أفريقيا بعض, بعض المشايخ الصوفية ربما نكح خمسين أمرأة يتزوج وبعضهم ينكح الى ما لا نهايه له يتزوج الى ما لا نهايه له ها ما تعرف احد ما مر عليك ها من هم اي اولياءهم اولياء اولياء, أولياء, أولياء هكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا علي عبد ان يتزوج باكثر من من تنتين من تنتين فالحر له اربع والعبد له تنتين لان احكاما العبد على نصف من أحكام الحر فالمسألة فيها خلاف فعضوا البعض مذهب أهل الظاهر يرون أن الحر كالعبد في النكاح ثم قال رحمه الله وتحرم المعتدة وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وقدر مستبرعة من غيره تحرم المعتدة من الغير تحرم فلو أن امرأة طلقها زوجها طلقها زوجها وأراد رجل أن يتزوجها فلا يجوز له أن تزوجها حتى تخرج من العدة, من العدة وظاهر كلامي رحمه تحرم معتدة سواء كانت العدة من فراق بائن بينونة كبرى أو بائن بينونة صغرى فمثلا لو أن رجلا خالع زوجته أو فسخ نكاحها لفقد عيب لفقد شرط أو وجود عيب فالفرقة هنا العدة هنا من فرقة بينونة كبرى أو صغرى صغرى. ولو طلقها ثلاثا كبرى بينونة كبرى فظاهر قوله تحرم معتدة سواء كانت العدة لفراق بائن بين بينونة صغرى أو بينونة كبرى وأعلم أن كل فسخ كل الفسوخ البينونة فيها صغرى كل الفسوخ التي في النكاح فسق العقد فسق النكاح فالبينونة صغرى يعني لا يملك الزوج أن يرتدي زوجته إلا بعقدة طيب يقول تحرم معتدة من الغيق أن سواء كانت فرقة ببينونة صغرى أو ببينونة كبرى والدليل قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واضح والحكمة ذكر المؤلف قال لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا أيضا هذا تعليم أن هذه المعتدة أو هذه المطارقة لا يؤمن أن يكون قد انشاغل رحمها في أي شيء بحمل, بحمل وحينئذ إلى واطئها الزوج هذا اللي تزوجها اختلط نسب هذا الجنين من الأول ومن الثاني فيقال ينتظر حتى تعلم برعة الرحل وقالوا رحم الله وتحرموا معتدة من الغير مفهومه أن المعتدة منه لا تحرم قالوا تحرموا معتدة من الغير علم منه أن المعتدة إذا كانت منه يعني من هذا الذي يريد نكاحها بينها لا تحرم هذا مفهوم قوله وتحرم معتدة أنها إذا كانت العدة, كانت العدة له فإنها لا تحرم لكن هذا المفهوم فيه تفصيل هذا المفهوم فيه تفصيل لأن هذه المعتدة منه إن كانت, معتدة من إن كانت معتدة من طلاق الرجعي فهي رجعية ولها حكم الزوجات ولا حكم الزوجات وإن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى يعني دولة ثلاثة دون الثلاث فلا هو أن يتزوجها ما دامت في العدة لأن العدة له لا لغيرها وإن كانت بائنا بينونها كبرى بين كما لو طلق آخر ثلاث ترطيقات فهنا لا يدوز أن تزوجها سواء في العدة أو بعد العدة لأنه بالت منه فهمتم الآن إذن المعتدة نقول إما أن تكون معتدة للغير أو لمن أراد نكاحها فإن كانت معتدة من الغير فلا يجوز أن يتزوجها حتى تخرج من العدة مطلقا فاضح؟ ما في تفصيل وإن كانت معتدة منه كانت معتدة منه فلقول فيه تفصيل إن كانت العدة لطلاق الرجعي فهي حكم لها حكم الزوجات ولا يقال نكحها بل يقال ارتجع علينا زوجها وإن كان الطلاق دون الثلاث دون الثلاث مثلا يعني بانت بائناً صغرى من بأن كان طلاقاً دولة ثلاث ما يتعتدون الثلاث بأن كانوا بفسخ أو فقد عيب أو فقد شر أو وجود عيب فلا هو أن يتزوجها ولو كانت في العدة لماذا؟ لأن العدة هنا له لا لغيره, له لا لغيره. وإن كانت بائناً بيننا كبرى كما لو طلقها ثلاثاً فهنا لا يجوز له أن يتزوجها صوام في العدة أو بعد خروج العدة لأنها لا تحل له إلا بعد بعد زوج هذا تفسير قلمه له. ثم قال وكذا المستبرأة من غيره وكذا المستبرأة من غيره فلو أن مثلاً رجلاً اشترى أمتاً لإستراها يجب عليها أن يستبرئها لا يجوز أن يطعها حتى يستبرئها مثل العدة ثم قال يكمل هذه الزانيه قال لا تحرم الزانيه على زان وغيره تحرم الزانيه الزانيه هي التي فعلت الفاحشة من فعلت وقع بها الفاحشة في الزانيه هي من وقع بها الفاحشة الفاحشة في قبر او دبر يقول على زان وغيره تحرم على الزاني وعلى غير الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى الزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك الزانية حرام حتى تتوب حتى تتوب. وتنقضي عدتها لماذا؟ استدل بقوله تعالى والزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زال أو مشرك هذه الآية اختلف العلماء فيها يعني أشكرت على كثير من العلماء معنى الآية, معنى الآية. لأن ظاهر الآية الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك معلوم أن المشرك لا يوجد زانية ل accred لماذا؟ لأن الزنا معصية من المعاصي لا يخرج من الإسلام لا يخرج إلى الإسلام فظهر الآية لو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزنا معصية الزنا معصية من المعاصي لا يخرج به فاعله من الإسلام فكيف قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة مشركة. فهل معنى ذلك أن الإنسان إلى زاني يدوز أن تزوج مرأة مشركة أو أن المرأة إذا زني بها يدوز أن تزوج رجلها مشركة لا معنى هذا. أحسن ما قيل في الآية ما قال أو شيخ الإسلام بن تيمية أن معنى الآية الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكه إلا زانية أو مشرك قال المعنى أن الزاني أن الرجل إذا تزوج المراه الزانيه اذا تزوج المراه الزانيه فان كان مع اعتقاد تحريم ذلك وان الزنا حرام فهو زان وإن كان مستحلا لهذا لهذا الامر الزنا فهو مشرك لأن من استحل ما حرم الله من أحل ما حرم الله فقد اشرك واضح ما لاياه الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه الزاني والزانيه لا ينكح الزاني والمشرك معنى الايه ان الرجل اذا تزوج امراه زانيه نقول انت لا تخلو من حالين اما انك تزوجتها مع اعتقادك ان الزنا حرام واما قد تزوجتها وأنت تعتقد أن الزنا حلال فان كان الأول وهو أنك تزوجتها وأنت تعتقد أن الزنا حرام فعلت زان لأن, الر... لأن الذي يرضى بالزنا الراضي كالفاء واضح؟ يقوله كالديوث وإن تزوجتها وإن يعني الرجل نكح المرأة الزانية وهو يعتقد حل الزنا الزنا ما في في. بأس فهو مشرك لأنه أحل ما حرم الله وتحليل ما حرم الله شرك. الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله وكذلك يوقع بالنسبة للمرأة المرأة إذا تزودت الزاني إذا تزودت الزاني فإن نكحته مع مع اعتقادها بتحريم الزنا فهي زانية وإن نكحته مع اعتقاد حل الزنا فهي مشركة وآخر آية إذا القول زاني أو مشرك ينزل على, على حلين فالرجل إذا نكح المرأة الزانية فإن كان يعتقد تحريم الزنا فهو زان وإن كان يعتقد حل الزنا فهو مشرك طيب يقول المؤلف رحمه الله تحرم الزانية على زان وغيره وظهر كلامي رحمه الله تحرم الزانية ولو كانت مكرهة ولو كانت مكرهة على الزنا فإنها حرب قال زان وغيره وسأتي قال حتى تتوب حتى تتوب وتنقضي عدتها طيب يقول لقوله تعالى والزانة لا انك في لا زان المسك طيب التوبة رتب على زنا التوبة وانقضى العدة وسيأتي قال وَتَوبَتُهَا أَن تُرَاوَدَ فَتَمْتَنِعَ وَاللَّهِ يقول تَحْرُمُ الزاني حتى تَتُوبَ وتَنْقَضِي عِدَّتُهَا أمران الأمر الأول التوبة والأمر الثاني انقضاء العدة أما الأمر الأول هو التوبة ففسر التوبة بماذا؟ بأن تراود فتمتنع ما تراود ف تختبر يعني يطلب منها الزنا يقول لها الرجل أريد أن أزني بك أنا والله أريد أن بك إن قالت ما في شكال فلم تتب وإن قالت لا أعوذ بالله فهي تائبة واضح مع المراودة أن تختبر يعني يأتي إليها الرجل ويقول الله أنا أرغب أزني بك أعطي سدراه ما يتبيه إن جاءت ما فيه ما, ما عندي معنى فهي لم تتب وإن امتنعت فهي تائبة هذا تفسير توبة الزانية أنها تراود فإن امتنعت فهي تائبة وإن انقادت فهي غير تائبة غير تائبة وهذا القول في الحقيقة مخالف للقواعد السرعية ضعيف جدا وفيه مخالفة للقواعد السرعية ولهذا أنكره الموفق مصر رحمه الله في الموني أنكر هذا القول وقال لا يمكن أن نقول إن توبة الزانية أن تراود فتمتنع صالح هذا القول ضعيف ومخالف للقواعد الشرعية من وجوه أولا أن المراودة, أن المراودة دعوة صريحة إلى الزنا دعوة صريحة إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا والدعوة إلى المحرم محرم لحلال حرام والله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا لا تقربوا الزنا لا تزنا لا تقربوا الزنا فكل وسيلة إلى الزنا والى المحرمات فهي حرام واضح طيب هذا واحد الوجه الثاني ان هذه المرأة هذه المراه التي يوراد اختبارها قد تكون قد تابته وانامت الى الله عز وجل ولكن مع المراوده مع المراوده ترجع ترجع يجوى واحد مثلا يعني نهو لسان طريق ويتكلم معها يلود اختبارها فتاك جاءت أنا والله اتبت لكن عزني وتوب مرة ثانية واضح؟ طيب الوجه الثالث أن هذا المراود الذي يريد أن يراودها إن كان فاجرا إن كان هذا الرجل الذي يريد أن يراودها فاجرا فإننا لا نأمن أن يقع عليها عليها. وإن كان رجلا عنده تقوى وخشة من الله عز وجل فلا نعمل أيضا أن يغريها أو تغريه والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الوجه الرابع ما يدل على سساد هذا القول أن المرأة إذا أحست بأن المسألة مسألة اختبار وأنها سوف تنتحن فسوف تنتمع والعياذ بالله الزنا محرم ألا تسمع الآيات ألا تقرأ الحديث وتمتنع تمتنع. فلا فائدة في الاختبار حين أن تكون لا فائدة في الاختبار طيب. الوجه الخامس أن يقال إن المراودة هذه المرأة إما أن تكون بحضرة الناس ما تكون بحضرة الناس أو بغير حضرتهم فإن كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع قطعا إليس هناك رجل يقول امرأة على الملأ والله أنا أدري أزنيبت تقول لي ما ماهي ماهي طيب حياة الله لا حد يقول هذا سوف, سوف تمتنع لماذا حياة وخجلا من, من الناس وإن كانت بغير حضرة الناس يعني في خلوة في خلوة فالخلوة بالمرأة حرام فالخلوة بالمرأة حرام وإذا خلأ بها أيضا لا يؤمن ماذا أن يقع المحذور أن فتبين بهذا أن القول بأن توبة الزانية أن تراود فتمتمع ضعيف من وجوه كم؟ خمسة رجل أول أن المراودة دعوة صريحة إلى الزناء صريحة لما نقول دعوة إلى يعني ملتوية لا صريحة لأنه يقول أريد أن أزني بك والدعوة إلى الزناء حرام ووسائل الحرام يحرام رجل الثاني رجل أن المراودة أن المرأة إذا راودها فقد ترجع. فقد ترجع ولو كانت قد تابت ولو كانت قد تابت إلى الله عز وجل قد يغيها الشيطان وترجع الوجه الثالث أن هذا الرجل المراود لها إما أن يكون فاجرا وإما أن يكون مؤمنة. مؤمنة. مؤمن فاجر مؤمن وإما أن يكون عنده يعني فجور وإما أن يكون عنده تقوى وخشية فإن كان الأول فلا يؤمن أن يقع, عليها. أن يقع عليها وان كان الثاني يعني رجل عنده خشية لله فلا يؤمن أن تغريه أن تغريه فيفعل أن تغريه فيفعل أو هو أيضا يجريه الشيطان منه مجرى الدم فيغريها. فيغريها طيب الوجه الرابع أن المرأة التي نريد أن نمتحنها إذا علمت أن المسألة مسألة اختبار وامتحان فسوف تحذر فإذا قيل له لها إن فلان سيأتيك غدا ويمتحدث في الزنا هل ينظر أن تبتي أم لا تستعني إذا جاء إليها وقال أريد أن ألزمك امتنعت فإذا علمت أن المسألة مسألة اختبار امتنعت من ذلك والوجه الخامس أن يقال إن المراودة إن ما أنتقون الناس أو بغير حضرتهم فإن كانت في حضرة الناس بحضرة الناس فلا فائدة منها لأنها سوف تمتنع قطعا لا لكونها تائبة ولكن خشة من الناس وإن كانت بغير حضرة, بغير حضرة الناس فهي خلوة والخلوة بغير المرعة المحرم حرام, حرام والصوب في هذا أن توبة الزانية كغيرها توبتها أن توبتها كغيرها نعرف ذلك بأن تم تبتعد عن مواقع الريب وعن أماكن الفساد وعن تمتنع من الذهاب إلى الأولاس الذين كانت تذهب إليهم حينما كانت تفعل الزنا فتبتها في غيرها والإنسان المرأة إذا كانت تائبة يعرف ذلك بحالها يعرف بحالها وما قول تنقض عيدتها يأتي إن شاء الله تنبلي